باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بام من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها الا معرفه ولا يكون صاحبها الا معرفه طبعا وقد يتخلف جميع ذلك كما ستسمعنا ان شاء الله وتبارك وتعالى هذا هو الباب كم من النواصي أو من المنصوبات هذا هو الباب الخامس الباب الأول هو من ما هو الباب الأول الذي سبق لنا منصوبات المفعول به الباب الثاني المصدر الباب الثالث ظرف الزمان الباب الرابع ظرف المكان الباب الخامس الحال وهو درسنا اليوم ثم يليه التمييز قبل أن نبدأ في حل ألفاظ كلام المصنف رحمه الله تعالى حاولوا أن تركزوا معنا في الأسئلة التي ألقيها بين يدي كلام المصنف ما هو السؤال الأول لماذا قدم المصنف الحال على التمييز مع أن التمييز ماذا يبين التمييز مبين وموضح ومفسر لمن بهم من الذوات والحال مبين لماذا لمن بهم من الهيئات والذات ومبينها مُقَدَّمَانِ على الْهَيْئَةِ ومبينها، فلماذا اذا قدم الحال على التمييز الحال ما, ما, ما الذي يبين الحال ماذا يبين الهيئة أو الذات ها جاء زيد كيف حال كيف هيئته كيف هي كيف هي راكبا إذن هو يبين الذات ولا يبين الهيئة ها الملاويمين بين انا لا احب ان تجيب بما تسمع احب ان تفهم جاء زيد كيف هي هيئته وحالته وصفته التي جاء عليها راكبا اذا هو يبين ماذا يبين الذات ولا يبين العلل يبين الهيئه فاذا التمييز ماذا يبين اشتريت عشرين ماذا عشرين ماذا عشرين نعجه نعجه فماذا يبين هنا ذات، ذات. الذات فاذا ال الذي يفسر ويبين ويوضح الذات اولى بالتقديم من الذي يبين إيش؟ الهيئة. الهيئه واضح فلذلك السؤال فيمت الان السؤال لماذا قدم المصنف الحاله على التمييز رغم ما ذكرنا من الاسباب القويه التي تجعل لماذا للحال أو عفوا للتمييز صدار لماذا الجواب لأن الحال قريب من العمدة لان الحال قريب من العمدة كيف لأن الحال لا يكون إلا منصوبا بخلاف التمييز فانه يكون منصوبا ويكون مجرورا كما سياتي إن شاء الله فهمتم هذا الكلام لله ما أظنكم فهمتم هذا ماذا, ماذا فهمتم العمدة العمدة العمدة ماذا يلزم العمد عاصي العمد كم هي؟, كم هي عمد الكلام أربعة شئ الفاعل وماذا آخر والنائب وماذا آخر المبتدا وماذا آخر الخبر ماذا يلازم الفاعل النص ولا الجر الرفع ماذا يلازم أيضا النائب ماذا يلازم الرفع والمبتدا الرفع والخبر الرفع والحال ماذا يلازم النصب فمن هذه الحيثية هو قريب من العمد لان العمد تلازم ماذا تلازم الرفع والحال يلازم ماذا يلازم النصب بينما التمييز هل يلازم النصب ام لا الجواب لا فيمضم لانه يكون منصوبا ويكون ايش مجرورة ويكون لهذا السبب قدم الحال على ماذا الحال على التمييز قال المصنف رحمه الله باب الحال طبعا الباب سبق أن تكلمنا عليه عدة مرات وما يرمز إليه وما يلغز به وتعريف الباب ومن أين يشتاق في باب الإعادة لا داعي للإعادة لكن عندنا الحال الحال, الحال مشتق من ماذا من التحول والانتقال جاء راكبا ها تحول ايضا وقلنا جاء زيد ماشيا ها تحول وقلنا ايضا جاء زيد ضاحكا ثم تحول وقلنا ايضا جاء زيد مبتسما اذا الحال مشتق من ماذا من التحول والانتقال لان حال اصله ماذا اصله حاوال على وزن فاعل ماذا نقول فيه قلبت الواو الفا قلبت الواو أليفاً. لماذا لتحركها وانفتاح ما قبلها فقلنا حال هي في اي في كانت حاوال الواو قلبت ايش قلبت الف فقلنا حال حال واضح هلا طيب فقلنا حال والحال نقول هل يذكر ام يؤنث الحال الحال كما يذكر يؤنث وقيل تذكر وتؤنث لفظا ومعنى تذكر وتؤنث لفظا ومعنى ما معنى هذا الكلام تقول حال حسن وحاله حسنه حال حسن وحاله حسنه وإن كان الأفصح ما هو؟ إذن الجواز يجوز الوجها وما هو الأفصح عند كثير من النحات أو عند جمهور النحات؟ الأفصح في لفظه التذكير الأفصح في لفظه ماذا؟ التذكير يقال حال حسن وأما حالة حسنة فهذا جائز لأنه سمعت نيثه وسمعت نيثه إيش؟ سمعت, سمعت نيث حالة حالة واضح هذا في اشكال إذا انا الان قبل ان ننتقل سالناكم اولا لماذا قدمنا الحال على التمييز مع ان التمييز يبين الذوات والحال يبين الهيئات لماذا قدمنا انت لماذا قدمنا الحال على التمييز لانه اقرب من العمده لان العمده يلازم ماذا يلازم الرف وكذلك الحال يلازم النص بينما التمييز هل يلازم النص الجواب لا كما يكون منصوبا يكون مجرور كما سياتيكم ان شاء الله ثم يضل الحال الحال حال مشتقه من ماذا مشتقه من ماذا من التحول لا تعد ما يقال افهم انت لا تعد ما يقال من التحول والانتقال فهو على وزن ماذا أصله حاوال تحول ماذا فعلنا قلبة الواو الفا فصارت يش؟ حال حال او حال واضح طيب ما معنى الحال الحال تذكر ام تؤنث اولا الحال كما تذكر تؤنث لكن ما هو الاصح تذكر الاصح تذكر لكن تانيثها سمع تانيثها سمح سمع, سمع يقال حال حسن وحاله حسنه ماذا يقول الاخوان ماذا قلبت الف ها لماذا قلبت الف اه انا لم اريد ان ادخل الى هذا لتحركها وانفتاح ما قبلها لم اريد ان اذكر الى التصريف لان هذا ربما خليك دع قل في المرحلة الثانية إن شاء الله مم. واضح قلنا كان الأفصح أن تكون لفظ الحال شو هو التذكير, التذكير. ولكن تاني يجوز جزء يجوز الحال يطلق في اللغة العربية على على الوقت الذي أنت فيه يطلق على أشياء يطلق على الوقت الذي أنت فيه ويطلق على ما عليه الشخص من خير أو شر افهموا هذا جيدا. الحال من حيث اللغة يطلق على ماذا على الوقت الذي انت فيه ويطلق أيضا على ما عليه الشخص من خير أو شر واضح هذا يعني على حالة لو أن في القوم حاتمة على حالة لو أن كما يقول فرزة فقال على حاله حاله لو ان في القوم حاتما فيستدلون بهذا فاتى حالة يعني ماذا فعل هنا ان الحال يعني سمع هذا ان الحال اتى رفض الحال كيف اتى بها مؤنث بالتاء بالتاء ها ويجوز ايضا ان تكون مؤنثه اما التذكير فخلاص خلاص ولهذا ايضا قال اذا اعجبتك الظهر حالا حا اذا أعجبتك اعجبتك حالاً أعجبتك حالاً اعجبتك أعجبتك اعجبتك فإذا فاذا قال اعجبتك فالمهم على كل يذكر ويؤنث والصحيح التذكير افصح التذكير افصح وقد سمعت التانيث ثم الحال من حيث اللغه ما هو ها هو لا حيث لغة الحال لغة الوقت الذي أنت فيه أو ها. ما عليه الشخص من ماذا؟ من خير أو شر ما عليه الشخص من خير أو شر أو تقول الحال لغة هيئة الإنسان قل هكذا أحسن هذا التعليم أفضل هذا اللي يعني اللي الذي يذكره العلماء في الابتداء يقولون هيئة الإنسان التي هو عليها من خير أو شر وهو نفسه ربما كما سيأتي إن شاء الله في التمييز إلا أن الفرق بينهما دقيق إلا أن الفرق بينهما ذقيق وسيأتي إن شاء الله في التمييز أن هناك فروقا يفترق التمييز على الحال وصفرنا يجمع تمييز وحل وقعك جهش خص حالا عمقا هذا البيت جمع ما يفترق فيه تمييز الحال وما يختص به الحال عن التمييز بيت واحد وهذا سيأتيكم إن شاء الله دعكم الآن يعني في باب التمييز يذكرون الفرق يذكرون الفرق إذن ما هو الحال لغة ما هو الحال لغة هيئة الإنسان يتنام. التي هو عليها من خير أو شر من خير أو شر وما هو الحال استراحا الحال استراحا ذكرها المصنف ما ذكر المصنف اقرأوا المد هو, الـ هو, الـ هو الـ الاسمه المنصوب المفسر لمن بهما من الهيئات وراء لاحظوا ركزوا مع التعريف هو الاسم المنصوب هو الاسم المنصوب المفسر والمبين والموضح الفضل طبعا والموضح لمن لمن بهما وخفي وسطر من الهيئات قالوا ان بهما هذا غير موجود لو قال استبهما نعم ها لمن بان من الهيئات هناك من قال هو ما دل على هيئه وصاحبها هو ما دل الحال شو هو الحال ما دل على هيئه وصاحبها متضمنا ما فيه معنى متضمنا ما فيه معنى في غير تابع ولا عمد في غير تابع ولا عمد هذا تعرفني لابن مالك في التسعيد لابن مالك في التسعيد وعرفه المصنف تعريفا مختصرا جيدا الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات طيب اسمحوا لنا ان نقف مع هذه الفقرات هو الاسم الحال هو الاسم الاسم يعني قال العلماء يحب لو قال هو الاسم الفضلى هو الاسم الفضل الصريح أو المؤول بالصريح ان يكون صريحا أو مؤولا بالصريح هذا قالوا لو زاد هذا لكان أفضل ركزوا معي هو الاسم الفضل الصريح أو المؤول بالصريح فماذا يشمل إذن؟ يشمل الجملة ويشمل الظرف ويشمل ماذا؟ الجر المجرور؟ هو الاسم الفضلة ماذا خرج بالفضلة هو الاسم ماذا خرج منه خرج الفعل والحرف خرج الفعل والحرف وقوله الفضلة ماذا خرج خرج الخبر ها خرج الخبر خبر لأن نحو قولك زيد ضاحك من يعلم لنا زيد ضاحك زيد ها أنت موتد اكيد كما تضمن صملا مرفوع, مرفوع. وعلامه ظاهره ضبط ضائر في الرافعه له دبضى. هل ابتدى عامل مصلح ولا ماذا عامل معنوي عامل معنوي ما هو تعرف عامل المعنوي ها شيء. جعل جعله كشيء اولا تخبر عنه ثانيا طيب العامل المعنوي كم كم عامل عندنا من المع... آه... نه. العوامل ها عوامل المعنويه اثنان ما ما هما العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا اخوان طيب قدر لي هذا العامل و بينوا لي لا يظهر ولا يقدر ماذا قال ابن مالك على ان المنتدى لا قلنا مرفوع الرافع له ماذا الابتداء ماذا قال ابن مالك و مبتدا بالابتداء احسنت زل الخبر ضاحك ما موقعوا في الاعراب خبر كذا يكون خبر و علامات تفعيل الرافع له كم مذا ثلاثة. الأول ما هو؟ مبتدأ. المبتدأ الثاني ما هو؟ الابتداء الثالث ما هو؟ المبتداء الابتداء والمبتداء تعاون على رفع الخبر ابن مالك ماذا قال؟ كذاك كذاك رفع خبر بالمبتداء حسن كذاك رفع خبر بالمبتداء فقوله زيد ضاحك ضاحكنا كيف هي في الإعراب قلناها؟ هي إيش؟ هي خبر مع اسم مبين لماذا الاسم اسم مبين ماذا مبين الهيئه لكنه ليس فضلا ما هو عم دوله فضله ارا القصد لماذا قلنا زيد ضاحك زيد ضاحك مبتدا وخبر ضاحك ماذا يبين مبين لماذا انت مبين للهيئه والمبين للهيئه والمبين للهيئه ان يكون حالا فلماذا هو ليس حالا ها لانه ليس فضله هو عمد خبر خبر من العمد ولا من الفضلات عمد فلذلك لن نقول بانه فضله لأنه ليس فضله لانه ليس فضله مع انه اسم مبين لماذا للهيئه فهو عمد لا فضله والعمد يمكن الاستغناء عنها ام لا ها انت عاصم العمد يمكن الاستغناء عنها الجواب لا لا يمكن الاستغناء عنها بدون دليل لا بد من هذا لانه قد يحذف الخبر وجوبا قد يحذف المبتدا وجوبا وقد يحذف بشروط جواز لكن بشروط بدليل اذا العمد عندنا لا يمكن الاستغناء عنها بدون دليل ها زيد ضاحك نعم لا ما هو منصوب لانه عمد وليس فضله وليس صفدنا ولذلك لن نقول انه من صل لأنه عمد ما هو البيت الذي ذكرنا لكم جمع العمد الأربعة من يذكره بكم ها أنت عاصم ونائب ومتدزن وخبرون من نحات عمد ذكرنا أيضا لعل لكم أو لغيركم ذكرنا بيتين من يذكرها أيضا في العمد يسائلا عن عمد الكلام أربعة هي على التمام مبتدا وخبر عن ناقلي وفاعل ونائب عن فاعلي ولكن إذا حفظتم بيت البيت الأول بارك يكفي هذا يكفي هذا واضح هذا قلنا الحال هو الاسم الفضلة الصريح أو المؤول بالصريح أو المؤول بالصريح طبعا قبل أن نبين هذا أنا أريد أن أسأل سؤال الحال هل يكون جمله ام لا إنه والاسم لم يقل جمله اسم هل يمكن ان يكون الحال جمله بنوعيها طبعا عندما نقول هل يمكن ان يكون الحال جمله ونقصد بنوعيها يعني خبريه اسميه وفعليه هل يمكن الجواب نعم ويمكن ان يكون ايش ان يكون الحال اسما صريحاً وأن يكون جملة اسمية وأن يكون جملة فعلية وقد يكون ضرفا وجارا ومجرورا وقد يكون ضرفا وجارا ومجرورا فهمتم هذا؟ هذا من قوله هو الاسم فقد يتبادر إلى الذين إلى أن الحال لا يكون إلا مفردا وهذا؟ اه يعني إذا ورد جملة يقول لك لا هو جملة وليس مفردا فلذلك بد وجب التنبيه على ذلك وبه وجبت وجب التنبيه واضح؟ طيب أن يكون مفردا أن يكون جملة اسمية أن يكون جملة فعلية وقد يكون ظرفا وقد يكون جار ومجرورا جار ومجرور أن يكون اولا اسما صريحا اسما صريحا من يعطيني مثالا لكون الحال جاء اسما صريحا ها جاء زيد راكبا راكبا هنا في المثال حال الحال من من الحال من من أين صاحب الحال زيد جاء زيد حال كونه راكبا لأن زيد ما موقعها في الاعراب فاعل جاء فاعل جاء إذن الآن الحال هنا جاء من الفاعل صريح صريح جاء زيد راكبا وقد يجيء من المفعول أيضا نصا صريحا يعني لا يحتمل غير محتمل لغيره تقولوا راكبت انظروا ماذا يقول المصنف في المدينة ذكر عن المثال الأول راكبت الفرس مصراجا فيه في المدن ولا لا ركبت الفرس مصراجا مصراج حال من ماذا مصراج حال من ماذا ها ها قل انت ركبت الفرس مصراجا ركب يعني هل الضمير هو المسرج ولا من من المسرج الفرس الفرس هو المسرج اذا الحال سيكون من ماذا من من المفعول به الفرس مفعول به أين فعله؟ ركب أين فعله؟, ركبة. أين فعله؟ تو. ركب الضمير واضح؟ فاذا هذا جاء من المفعول به نصا صريحا نصا صريحا واضح هذا؟ أين ذهب عاصم؟ نصا صريحا واضح؟ نصا صريحا وقت الدرس وقت الدرس الحال يكون اسما ركز معي الحال يكون اسما صريحا ويكون ماذا اخر جمله اسميه ويكون ماذا اخر جمله فعليه ويكون ماذا اخر ظرفا وقد يكون ظرفا ويكون ايش جارا ومجرورا جار ومجرور هذا كله فاتك فاتك طيب ما هو مثال الحال اذا كان اسما صريحا انت اذا ما هو مثال الحال اذا كان اسما صريحا جاء زيد راكبا راكم ما مفعول في الاعراب حال حال هنا من ماذا من اين الحال ما هو صاحب الحال هنا اه جاء زيد راكبا من هو صاحب الحال هنا؟ جاء صاحب الحال هو جاء هي التي جاءت زيد زيد ولذلك ولداك لا تتحرك جاء زيد راكبا و وراك... وقد ياتي ايضا من المفعول به نصا صريحا يعني لا يحتمل انه من هنا انه من من الفاعل ولا من المفعول به صريح انه من المفعول به ركبت الفرس مسرجا مسرجا ما موقع الاعراب مسرجا حال حال من ماذا الحال ركبت الفرس مسرجا ما هو صاحب الحال الفرس لان الفرس هو الذي يسرج ركبت الفرس مسرجا والفرس ما مقام في الإعلام مفعول به مفعول الركبة والتاء واضح؟ ما هي أمثلة الحال التي تكون من المفعول نصا صالحا أيضا لأنه لو أمثلة المنادى لأنه المنادى في الأصل مفعول به كما سياتي إن شاء الله المنادى هذا نقول في النداء الإقبال بيا أو بإحداء اخواتها وليا نابت ما نابت دعو. يا عبد يا عبد الله يا عمر يعني كأنك تقول أدعو عمر أو أدعو عبد الله فنابت مناب إيش مناب الفعلي فاذا يا ربنا منعم يا حفني دا نبت مناب دعو أدعو ربنا رب اسم نادى رب مضاف لا مضاف ليه من في محل جر منعما ما وقع في الآرام أنت منعما ما بقاف الاعراب قل حال حال حال من المنادى لان المنادى كانه مفعول به هذا من الجل الصريح ومن الامثله ايضا في الحال في المفعول به اذا كان نصا صريحا المفعول معه ايضا سرت والنيل جاريا الواو بمعنى مع سرت مع النيل مع النيل نيل مصر سرت مع الوادي جاريا معنا؟ سرت في الوفاعل والنيلة الواو حف معيا والنيلة منصوب على المعيين مفعول, مفعول معه جاريا ما وقع في العرب. ها حال حال أيضا كذلك قد يكون من المفعول المطلق ضربت الضربة شديدا ضربت ضربت فعل الوفاعل الضربة ما مقاوه في الإعراب مفعول ها؟ مفعول ماش ضربت الضربة مفعول مطلق ضربت الضربة كيف هو شديد ما مقاوه شديد في الحال آه في, في الإعراب حال. حال حال إذن هذا إذا كان جاء الحال من المفعول به نصا صريحا غير محتمل ركز معي نصا صريحا غير محتمل نصا صريحا غير محتمل واضح نصا صريحا غير محتمل طيب ويأتي الحال ايضا من المحتمل معنا من المحتمل يعني يحتمل أن يكون من الفاعل يحتمل أن يكون من مفعول به مثل ما قلنا ركبت أه ركبت الفرس مسرجا هل يمكن أن تقول الحال من ضميرته ركبته هل يمكن هل يمكن لا يمكن، هل الضمير يسرج شغل مُخر هل الضمير يسرج من الذي يسرج الفرس لكن عندما تقول ركز معه هذا إذن غير محتمل، الآن رأعتم مثال محتمل يعني محتمل، محتمل يحتمل أن يكون صاحب الحال فاعل ويحتمل أن يكون صاحب الحال مفعول به دمنا مثلا، نقوله لقيت، ويجوز لقيت، هذا لغة كما سياتي إن شاء الله لأن مثل هذا الفعل المعتل الأخير إذا اسندته الى الضمير يجوز الفتح والكسر لقيت عبد الله راكبا هنا اين صاحب الحال عندك هنا احتمالان ركز معي لقيت عبد الله راكبا يحتمل أن يكون الضمير من الفاعل ويحتمل أن يكون الضمير من ماذا ها من المفعول به فيم لما ما فهمت لقيت عبد الله راكبا يعني يحتمل ان يكون ال راكبا هذه معروفه حال هذه حال محتمله معنى محتمله محتمل ان يكون الحال من التاء في لقيت في لقيت لان التاء ما مقروه في الاعراب لقيت ما في الاعراب التاء. فاعل لقيا ويحتمل ان يكون من ماذا مفعول. من مفعولي لقي عبد الله لانه مفعول ماذا مفعول لقيا مفعول لقيا فلهذا يقال لها ايش الحال ركزوا معي الحال النص الصريح الحال محتمل فهمتم هذا فهمت اصل الفرق الحال إما ان يكون نصا صريحا لا يحتمل لا يحتمل لقيت زيد راكبا لا لقيت جاء زيد راكبا جاء زيد راكبا هل هذه حال محتمله ولا صريحة؟ صريحة, صريحة. صريحة. لا تتبع ما قال انت أجي لماذا قلنا صريحة؟ لانها لا تحتمل الا حاله واحده طيب ركبت الفرس مسرجا هذا محتمل ولا صريح صريح صريح لماذا ها قل كيف يحتمل مع أنه واحد لأنه لا يصرج الضمير إنما الذي يصرج الفرس صحيح طيب والمحتمل يعني يحتمل أن يكون لقيته عبد الله راكم هنا محتمل ولا لا كيف محتمل يحتمل أن يكون الحال من ضميري ها لقيته لأنه فاعل لقيته ويحتمل أن يكون من المفعول عبد عبد عبد مضاف الله مضاف واضح هذا واضح طيب جميل الآن قد يسألكم سائل لماذا قلتم أو لماذا قيل لكم حال محتملة ما معنى حال محتملة الصريحة عرفنا إيش معنى صريح نص صريحا صريح من الحال هذا واضح؟ ما في إيشك لكن المحتمل ما معنى المحتمل المحتمل إذا قلنا محتمل يعني إنه لا يصح أن تكون منهما معا لا يصح عاصر لا يصح لقيت عبد الله راكبا هل يصح أن يكون الحال من الفاعل والمفعول به؟ يعني في حالة واحدة أم لا يصح؟ لا يصح, ها؟ لا, يصح. لا يصح لأنه لو صح لقلنا لقيت عبد الله لقيت إذا صح أن يكون الحال من الفاعل والمفعول به ماذا نقول؟ راكبا راكبين مراتبًا مرفوع لقيت عبد الله ايش راكبين ولي يصح ولا لا يصح لا يصح ولهذا قلنا محتملا اما جمعهما لا يصح فهمتها يا عاصم فهمتم هل يمكن ان ياتي الحال من المبتدا ها مثلا هل يمكن الجواب لا يجيء الحال من المبتدا عند جمهور النحات لا يجيء الحال من المبتدا أو الخبر عند جميع النحات وإن كان سبويه أجازه في المبتدأ وفي الخبر فمثل له بقوله هذا مصطفى نائما هو قال مثل هذا زيدون قائما هذا زيدون قائم نحن نمثل هذا مصطفى نائما مستيقظ الآن استيقض هذا مصطفى كيف هو نائما ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة عاصم الكزمان ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبتدا كيف يكون مبتدا مرفع هنا مبني على على السكون في محلي رف. رفعين مصطفى خبر كيف يكون خبر مرفع وعلامة رفعين أنت وعلامة رفعين مصطفى أي الضم الضاير ها ضم إيش زين لا عم يدور التعب ما لا عم يدور نعم جميل طيب هذا مصطفى نائما ما مقاف الاعراب حال. حال حال من اين اتول من الخبر ولا باين صاحب الحال الخبر الخبر هو صاحب الحال هذا مصطفى نائما هذا زيد قائما هذا زيد قائما الجمهور قالوا لا لا يمكن أبداً أن يأتي من الخبر ولا من المبتدى بينما السبواء قال يجوز وهل يمكن أن يأتي الحال من اسم كانا وأخواتها هذه أيضاً نسألة إتيان الحال من اسم كانا وأخواتها خلاف قائم بين النحاة لا داعي في الدخول فيه ولكن هل يمكن أن يأتي الحال من المجرور بالحرف؟ ركز معي، لأن إما أن يكون مجرور بالحرف، وإما أن يكون مجرور بالإضافة أو بالمضاف. هل يمكن ان هذا السؤال هذا السؤال هل يمكن أن يأتي أو أن يجيء الحال من المجرور بالحرف؟ هل يمكن أن يجيء الحال من المجرور بالحرف؟ الجواب نعم، يمكن أن يجيء الحال من المجرور بالحرف. تقول إيش من يعطيني مثالاً؟ مررت بفاطمة ضاحكة <تصفيق> مررت بفاطمة جالسة فاطمة من من الصار مررت محمد مررت بفاطمة متبسمة جالسة ضاحكة نائمة باقية هذه إيش هي صفة كم هذه الصفة حال حال وإنما الخلاف هذا أجازه العلماء إنما الخلاف في ماذا ماذا الخلاف تركزوا ما يجي هل يجوز أن يكون يأتي الحال من المبتدا والخبر قلنا الراجح إنه لا يجوز وإن أجازه السبوع من الخبر وهل يجوز أن يأتي من الجار والمجرور بالحرف قلنا نعم يجي الخلاف في ماذا الخلاف في ماذا؟ في ماذا الخلاف؟ الخلاف في تقديم الحال على المجرور بالحرف. هل يقدم أم لا؟ مثلا مررت بفاطمة جالسة. هل يمكن أن تقول مررت جالسة بفاطمة؟ يكون متعلق. فهمت كيف؟ إنما ممكن في غير الجر والمجرور. لكن في الجار والمجرور بخلاف الجار والمجرور راكبا جازد يمكن ولا ما يمكن يمكن كيف جازد كيف جازد كيف حال ها كيف حال جاف الماضي ضد الفعل وكيف حال مقدمه ولا مش مقدمه مقدمه لكن اذا كان الحال جاء من الجار بمن المجرور بالحرف هل قلنا يجوز؟ لكن هل يجوز تقديمه على ماذا؟ على الجرم المجهول؟ معي مثلا تقول فاطمة ها جالسة مررت بفاطمة يصح ولا ما يصح؟ لا يصح إلا أن ابن مالك قال لا منعه لأنه ورد لا منعه كيف لا منعه؟ قال ان ورد ان الحال ها الذي جاء من المجرور بالحرف ها؟ يمكن أن يتقدم ورد هذا في كلام العرب قد ماذا ما ورد فلا أمنعه فلا أمنعه وذلك قال وسبق حال ما, بحال ما بحرف جر قد ابوا ولا أمنعه فقد ورد وسبق حال ما بحرف جر قد ها؟ وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد يعني سبق حال ما بحرف جر قد ورد يعني قد أبوا ولكن أنا لا أمنعه لأنه ورد في كلام العرب هذا معنى وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد أبوا ولا أمنعه فقد ورد واضح في إشكال هذا البيطة عاصم في إشكال ما وسبق حال ما بحرف جر قدر قد أبوا يعني امتنع قالوا لا يجوز تقديم الحال المجرور ال ال الذي جاء بماذا من المجرور بالحرف ولا ولكن انا لا امنعه لانه قد ورد في كلام العرب ولا امنعه فقد ابى ولا امنعه فقد ورد واضح هذا ويمكن ان يجيء الحال من المجرور بالمضاف قلنا من المجرور بالحرف خلاص جائز إنما الخلاف في التقديم لكن هل يجوز أن يجيء الحال من المضاف ها؟ أن يجيء الحال من المجرور بالمضاف الجواب نعم يمكن أن يجيء الحال من المجرور بالمضاف بشروط ها؟ هي التوسع فيها إن شاء الله في المرحلة الثانية ولكن ستأتي إن شاء الله وبماذا مثلوا له مثلوا له بقوله تعالى أي أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا لحم مضاف اخي مضاف الي صحيح اخي مضاف لا مضاف الي صحيح ميتا ما مقوف الاعراب ما مقوف الاعراب حال حال الانسان حال معنى انه ينتقل ال ال الذي لا ينتقل الذي لا ينتقل الحجر الذي لا ينتقل الجبل اما الذي يعني تشير اليه انه ان يغير صفته ويبقى عليها هذا ما اظنه بشرا ها طيب اذا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرته كما مثلوا ايضا كما سياتي ان شاء الله بقوله تعالى ان تتبع ملت ابراهيم حنيف ولهذا بنمالكم ماذا قال ولا تجيز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله يعني مش على الاطلاق لا بده من شروط او كان جزء منه او ضيفه او مش جزء ايه فلا تحيفه هذا سياتيكم ان شاء الله اللم يكن في هذه المرحله المرحله الثانيه ما هو مثال الحال ما هو مثال قلنا الحال يكون جمله اسميه صحيح يكون جمله اسميه صحيح طيب ما هو مثال الحال اذا كان جمله اسميه ما هو مثال الحال ها اذا كان جمله اسميه مثالها قوله تعالى في الجمله الاسميه الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الف الام ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولف اين الشيء عندنا هنا طبعا افهموا هذا لان هناك من ذكر من بدع التفاسير قال وهم اولف يعني من الالفه خرجوا متالفين وهذا بعيد لان هذا المقصود به ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ألوف مؤلفة ألوف أين الشاهد عندنا في هذا أين الشاهد الشاهد عندنا وهم ألوف هذه الجمله حاليه من ماذا من يقول لي الجمله حاليه من ماذا ها ركزوا ركزوا في الـ في, الـ في الايه وقل لي من اين, أين صاحب الحال الام ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولف ها الحال وهم الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم الحال وهم اولف جمله اسميه لكن اين صاحب الحال الذين خرجوا صاحب الحال ما تقولش الذين خرجوا هذه جملة. أين هو صاحب الحال ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف ها الواو ال احسنت الضمير في خرجوا الواو لان الواو ها ضمير ها. خرجوا فاعل هو فهو من ملائ الفاعل الامطائل الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف فهو وهم جملة جمله ايش في محل نصب الحال واضح واضح ها الم ترى الى الذين ان تكون جمله اسميه وهم اولوف مثلا هم اسم ولا شيء اسم اولوف اسم. اسم ولا شيء اسم. اسم هذه الجمله نقول في محل نصب ماذا نعربها حال حال من ماذا من الضمير الذي في خرجوا خرجوا حالة كونهم وهم اولوف يعني كيف الحاله ديال الهيئه ديال حالتهم كيف هي؟ ألوف واضح الآن؟ طيب وهل يكون الحال جملة فعلية؟ الجواب نعم ما هو مثال الحال إذا كان جملة فعلية؟ ما هو مثال الحال إذا كان جملة فعلية؟ قل حسنت وجاءوا أباهم عشاء يبكون أين الجملة الفعلية هنا؟ يبكون يبكون, يبكون. يكون جمله حاليه جملة حاليه وقد يقول هنا القائل ركزوا هنا معي جيدا في هذه المساله قد يقول قائل منكم ان كان الحال ركز عاصم ان كان الحال يكون جمله اسميه ويكون جمله الجمله فعليه فلما خص بنو اجروم ذلك بالاسم بنو ذكر الجمله لم يذكر الجمله قال الحال هو الاسم المنصوب ذكر الجمله ولا ما ذكرها لم يذكر الجمله ما هو الجواب ها انت عبد الحاضر، ما هو الجواب عاصم ما هو الجواب المصنف هل ذكر الجمله ولا ذكر ذكر المفرد ذكر المفرد لماذا ماذا ما دام يكون ما يكون الحال جمله فعليه وجمله اسميه لماذا ها ذكر الاسم مفرد فقط لا الجواب جاءوا؟ جاءوا اجاؤوا اباهم عيش يكون لا الجواب نعم مثله قوله تعالى اجاؤوا لماذا لماذا المصنف إحنا ذكرنا المثال لكن لماذا المصنف ذكر الاسم المفرد ولم يذكر الجملة لم يذكر الجملة الفعلية ولم يذكر الجملة الاسمية ها ما في جواب أنت محمد في الجواب؟ الجواب قالوا الجملة ركزوا معي جيدا وفهموا هذا الجواب وكتبوا الجملة الواقعة حالا الجملة الواقعة حالا تكون في تأويل مفرد الجملة الواقعة حالا تكون في تأويل مفرد سواء كانت اسميه أو فعليا آه الجملة الواقعة حالا تكون في تأويل مفرد ولهذا عبر ابن مالك في خلاصته بموضع بموضع هكذا قال وموضع الحالي تجيء جملة وموضع من أنها تؤول والحالة قلنا هذا قلنا عاسم لماذا المصنف لان الجمله الواقعه حالا تكون ماذا في تاويل ايش مفرد فاذا اكتفى بذلك بدليل ان ابن مالك قال وموضع الحال وموضع الحال تجيء جمله كجاء زيد وهو ناوي ان رحله وموضع الحال تجيء جمله وموضع الحال تجيء جمله وموضع تجيء جملة. بقي ان اكتب لك وموضع الحال تجيء جمله كجاء زيد هو ناول رحلة هو ناول رحلة فأنتم هذا فأنتم هذا حتى ننتقل إلى ها؟ إلى الفصل الثاني الفصل الأول أن يكون اسما أن يكون اسما فقوله أن يكون اسما سواء كان مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو كان ظرفا أو كان جارم ومجرورا ثم المصنف اقتصر على ذكر المفرد فقط لأن الحال يؤول بماذا؟ بالمفرد بدليل أن ابن مالك ماذا قال؟ ماذا قال ابن مالك؟ ها؟ وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيدون وناول رحلة وهذا سيأتي إن شاء الله ونزيد هذا الفصل لأن هذا يسمى فصل اسم والاسم ماذا قال بعد ذلك؟ المنصوب ذكر المنصوب ولم يذكر ناصبه ولم يذكر ناصبه طبعا معروف هذا حكم الحال كيف يكون مرفوعا ولا انجلو يكون منصوبا لكنه هل ذكر ناصبه يعني من عمل فيه النصب هل ذكر لم يذكر بماذا يكون منصوبا اذن ها؟ لا الفعل يكون منصوبا بماذا يكون منصوب عفوا الحال يكون منصوب بماذا يكون منصوبا يكون منصوبا الجواب اكتب بماذا يكون الحال منصوبا اين تكتبون هذا عند قول المصنف المنصوب المنصوب لماذا يسمونه يسمعنا, يسمعنا قد ذكر المنصوب ذكر حكما ولم يذكر ايش العامل فيه ولم يذكر ناصبه من نصب من عامل فيه النصب فانت السؤال يكون الحال منصوبا بالفعل او شبهه يكون الحال منصوبا بالفعل او شبهه هذه صفه لازمه له لانه لا يكون الا منصوبا لماذا لا يكون الا منصوبا لانه فضله والنصب اعراب اعراب ماذا اعراب من النصب اعراب الفضلات ولا اعراب العماد الفضلات أما اما الرفع ماذا اعراب العماد فلذلك لنا قال المصنف المنصوب المنصوب فانت حاصل المقال المنصوب ماذا خرج به المنصوب خرج به المرفوع وخرج به المجرور خرج به المجرور هنا بعض النحاة اعترضوا على المصنف من اجروم ماذا اعترضوا عليه اعترضوا عليه عندما ادخل الحكم في الحد الحد شنو هو الحداس شنو هو الحد تعريف حسن. يعني هنا قال هو الاسم المنصوب الحال ما حكم الحال النص النصب اذا هذا تعريف ولا حكم حكم هذا حكم فلذلك قالوا ادخال الحكم في الحدود والتعريف مردود ولا مقبول مردود ولذلك جاء في السلم ها وعندهم من جمله المردود أن تدخلن أحكامه في الحدود سجل البيت، وعندهم من جملة المرضودي إذا أقول سجلوا البيت لأن المفروض أن تحفظوا السلة، ولكن أتقولي لا أنت هناك من قال بأن كراءته حرام، ها ها هناك من قال كراءته حرام طيب. وعندهم من جملة المردود وعندهم من جملة المردود أن تدخلوا الأحكام في الحدود واش هذا على الإطلاق ولا لا ماذا على الإطلاق ليس على الإطلاق صحيح يقال الممنوع هو ادخال اللفظ إدخال اللفظ على أنه حكم لو ادخله وقال هذا حكمه أما إن أخذ على أنه جزء من الماهيه هل يمنع ولا يمنع؟ لا يمنع لا يمنع لا يمنع, يمنع. فأنتم هذا ولا ما لم تفهمه طبعا ركز أنا أحاول أن أقرره أكثر الممنوع عندهم لو قال لنا لو قال لنا ركز عاصم لو قال لنا هذا اللفظ حكم حكم الحيا النصب حكم الحال ولكن أولم يقول لنا النصب حكم الحال إنما هو أخذ أخذ على أنه جزء من التعريف جزء من الماهية فإذا أخذ بأنه جزء من الماهية يمنع ولا لا يمنع لا يمنع لكن إذا أخذ بأنه حكم يمنع ولا لا يمنع يمنع هناك تقرأ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود طيب قلنا الاسم المنصوب اما ناصب الحال ما هو بماذا ينصب أو بالفعل أو شبه الفعل فقد يقول قائل ركز معي قد يقول قائل اما نصب الحال بالفعل فمعلوم لدينا لكن شبه الفعلي معلوم لا غير معلوم غير معلوم ما المراد بشبه الفعلي الجواب اكتب شبه الفعل شبه الفعلي المراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهه واسم التفضيل والمصدر واسمه يعني واسم اسم المصدر يعني اه قاعد اذا سمعتم شبه الفعل شنو هو شبه الفعل الفائل اسم الفاعل المراد بشبه الفعل هكذا سؤال ما المراد بشبه الفعل الجواب اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضيل والمصدر واسم المصدر زاد بعضهم امثله المبالغ وامثله المبالغ واضح هذا واضح لكن كما ان شاء الله ان نصب بفعل متصرف او صفه متشبهه بالمتصرف جاز تقديمه والا فلا هذا سيأتكون في المرحلة الثانية إن شاء الله عند قول أولي سيما بن مالك يقول والحال ان ينصب بف... بفعل صرف أو صفه أشبهة المصرفة فجائز تقديمه, فجائز تقديمه. دعنا من هذا قال والاسم المنصوب الاسم, الاسم مفرد صار كات جمله اسميه او فعليه او مفرد وكون الجمله اقتصر على هذا لان الجمله اسمية تؤول بماذا تؤول بماذا الجمله اسمية؟ والجمله الفعليه قول بالمفرد لذلك اقتصر عليه المصنف الم... الاسم ماذا خرج خرج الفعل وخرج الحرف خرج الفعل وخرج الحرف وهذا بقي لنا المنصوب المنصوب ماذا خرج الجرم المج... المرفوع والجر مجرور وايضا لم يذكر ناصبه من الذي نصب الحال ها الفعل وشبه الفعل شنو هو شبه الفعل الاسم الفاعل اسم مفعول صيغه مشبعه وافعل تفيل واسم التفضيل وما اسم التفضيل ما والمصدر اسم المصدر وانثله المبالغة. المبالغه قلنا اذا كان بفعل متصرف او بصيغه المتصرفه جاز تقديمه جاز تقديمه ثم قال المفسر هكذا المتن هو اللي المنصوب المفسر معنى المفسر ولهذا التفسير تفسير القران ومفسر مفسر المبين والموضح المبين والموضح المفسر لمن بهامه معنى البهامه معنى البهامه ولم يعلم كل شيء لا يعلم يقال له مخفي كل شيء لا يرى فهو مخفي فما خ... مخفي مستطع فلذلك قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بام منعناه خفيه خفيه من الذوات ولا من الهيئات من الهيئات الهيئات جمع مؤنث سالم والمراد به جمع هيئه شنو هي الهيئه شنو هي الهيئه احسنت الصفه التي يكون عليها من الحال ولا صاحب الحال صاحب الحال يعني هذه الصفه تكون لاحقة للذوات العاقله ولغيرها وهذه الصفه سواء كانت محسوسه تلك الصفه اما ان تكون محسوسه يعني مشاهده او غير مشاهده اعطيني مثال صفه محسوسه في الحال صفه محسوسه مشاهدها نلمسها ونبصر قل ونبصرها ها جاء زيد راكب هذه محسوسة تكلم زيد علما تكلم زيد صدقا مات مؤمنا مؤمنا وصدقا ما مقابلة حال ولكنها محسوسة لغاية محسوسة محسوسه هي محسوسة كما سياتي إن شاء الله لكن هناك مسألة أحب أن أرد بها عليها شنو هي قال المسلم ماذا قال؟ ركز في المدن. هو الاسم المنصوب المفسر والموضح والمبين لمن بهم وخفيا واستطرى ولم يعلم لمن بهم من ماذا؟ من بهم صغير إن بهم مع الناس قالوا هنا النحات ماذا يفعلون؟ في التمييز وفي الحال يذكرون لمن بهم لمن بهم في التمييز الصياد يقول لمن بهم من دو الذوات دو. هنا ماذا قال لمن بهم من الهيئات <تصفيق> كيف ان قد قال وذا الصواب يقول بما بمست... استبهما استبهما هذا هو الصواب وإن كثر استعمال النحاة لها في باب الحالي وفي باب التمييز لانهم قالوا لن يسمع عن العرب الفاعلة إلا خاص بما في علاج وفي تأثير في علاج وفي تأثير ولذلك يقال شيخ الراعي الراعي هذا كان إذا كنتم تذكرون عندما وصلنا إلى باب معرفة علامة الاعراب وفي الفصل قلنا بأن الراعي في أول الأمر كان يعترض على المصنف لماذا أتى بهذا الفصل هذا تكرار بغير فائدة قال هذا تكرار قال لما بدأ يدرس طلبا فعلم أن المصنف كان على الحق لماذا؟ لأن هذا الفص كالتمرين والاختبار للطالب فهذا الراعي عنده شرح الأجرونية الراعي شيخه يقول, يقول تعبير نحات هذا خطأ والمصنف تبعهم وقال انبهام قال هذا غير موجود في اللغة العربية هذا غير موجود في اللغة العربية إنما الموجود استبهم ورح هذا نصب استبهام ولهذا نقول الحال هناك من عرفه اسم وصف فضلة منتصب منتصب مذكور لبيان الهيئة هذا التعريف أحسن من تعريف المصنف وصف وصف فضلة منتصب ها. مذكور لبيان الهيئة هو وصف كتبتهم؟ لماذا تنتظر؟ هو وصف فضلة منتصب آه منتصب أفضل قل منتصب أفضل منتصب يعني جاهز لكن منتصب هو وصف فضلة منتصب مذكور لبيان الهيئة مذكور لبيان ماذا؟ الهيئة بينما التمييز هو اسم أيضاً واص فضلة منتصب مذكور لبيان لماذا؟ لبيان الذات ان هذا مذكور لماذا؟ لبيان لا. نرجع إلى كلام المصنف وركزوا في المبنى قال المصنف رحمه الله الحال هو اسم الفضلة هو اسم الفضلة لم يعرف الفضلة من يعرف لمن فضلة؟ من المراد بالفضلة؟ ما ليس جزءاً من الكلام ما ليس الفضلة؟ ما ليس جزءا من الكلام في الاصل ما ليس جزءا من الكلام يعني حال يعني معنى انه قد يستغنى او يستغنى عنه ما ليس جزءا من الكلام ولكن قد يرد علينا قوله تعالى قاموا الى الصلاة قاموا كسالة قاموا حال كونه كسالة كسالة حال هل يمكن ان نستعم الجواب لا هذه الحال لا يستغنى او لا يستغني المعلب او لا يستغنى الكلام عنه كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما حالك لاعبين هل يمكن ان نستغني عنه باطله هل يمكن ان نستغني عنه لا فلاعبين حال لكن لا يمكن الاستغناء عنها هذا قد يتخلف جميع ذلك ما يقول خالد الازاري هذا الاصل الاصل جو يمكن سماه الاصل الفضل شنو الفضل الفضل شنو هو الفضل ما ليس جزءا من الكلام ما ليس جزءا من الكلام عكسه العمد ما هو جزء من إذا قل اذا لك عرف لي الفضل ماذا تقول ما ليس جزء من الكلام وعرف العمده ما هو جزء من الكلام ما هو جزء من الكلام ثم قال من الهيئة قلنا الهيئة جمعوا هيئة شو هي الهيئة؟ من الصفة التي تلحق الذوات العاقلة وتلحق غيرها وهذه الصفة قلنا سواء كانت محسوسة ومشاهده بحاسه البصر يعني كانت تلك الصفه محسوسه ومشاهده جاء زيد كيف هو راكب او كانت غير محسوسه تكلم زيدون صادقا او مات علي مؤمنا فالإيمان والصدق محسوس ولا ليس محسوسا ها ليس محسوسا ليس محسوس وقوله من الهيئات ماذا خرج إذا قلتم ماذا خرج من الهيئات ها من الذوات خرج منه التمييز وخرج منه نعت المنصوب مثلا اشتريت رطلا عشرين رطلا زيتا زيتا زيتا هذا ما هو تمييز ماذا يبين ذوات للهيئات ذوات نعت نكره ركبته فرزا قصيرا لان التمييز والنعت النكره المنصوبه ماذا تفسر تفسر ذوات الهيئات التمييز والنعت النكره المنصوبه ماذا يفسران ها قل ارفع ذوات الذوات نعم الذوات بينما الحال ماذا يفسر الهيئات طيب من يعرب لنا ركبته فرسا قصيرا ركبته في علم وفاعي فرساً ما موقعه في الإعلام مفعود به قصيراً موقعه في الإعلام ها قصير ركز لأن صاحب الحال مش معرفة إذا قلت الحال تكون أخطاط لأن النعب تابع من عود في رفعه ونصله وخفضه وتعريفه وتنكيره اذا كان منعتنا كرا يكون نعت نكره اما اذا كان الـ الـ الـ الـ الـ الوصف ها صاحب الحال نكره ها يكونش الحال نكره ايضا غيكون لي ماشي حال يكون نعت ركبت الفرس الفرس ها ركبت الفرس قصير الان انا شنو حال لان الفرس معرفه لكن اذا قلت ركبت فارساً فارساً نكرة فارساً قصيراً قصير ما مقافلها قل نعد صفة نعم لأن الصفة صفة رؤية حتى الحال قل نعد أما الصفه حتى الحال صفة يعني التمييز قلنا والنعد إذا كان نكرة نكرة منصوبة طبعا يفسر بماذا؟ يفسر بالذات من أين يجيء الحال فعلت قال كلام المصنف اي كلام مصطفى شوف لعلكم فاهمو ها هو اللي سمو هو اللي سمو المنصوب المفسر لما استبهام معنى استبهام مبهمه واستبهام معنى خفية وستترا والمن يعلم زين من الهيئه احتراز من النعت النكره المنصوبه ومن ماذا من التمييز لانه ما يميز لماذا ويفسر لماذا الذوات الذوات زين لمن بأنا من الهيئات، شنو الهيئة؟ السفة التي يكون عليها، ها، السفة سواء كانت العاقل وللغير العاقل، ها، طيب، من أين يجي الحال؟ الحال من أين يجي الجواب يجي الحال، طارة من الفاعل، وطارة من المفعول به، وطارة، ننظر، ناتي المثال أول، من, من أين يجي الفاعل؟ الجواب يجيء الفاعل اولا من الفا يجيء الحال عفوا يجيء الحال اولا من الفاعل نصا يجيء من الفاعل نصا معنى نصا معنى نصا او معنى نصا حكايه او الاعراب ها اي غير محتمل لغيره هاصم نصا بمعنى غير محتمل لغيره لما تقول جاء زيد راكبا جاء زيد راكبا راكب المملوك في العراق انت ها حال, حال. من من أين صاحب الحال زيد زيد هل صريح ولا محتمل صريح صا صريح متاكد ها انظروا صريح نعم ثانيا يجيء الحال من المفعول نصا معنى نص ايضا غير محتمل لان تكون من غيره غير محتملة لأن تكون غيري مثال ذلك ركبت الفرس مصراجا مصراج ما مقافئ ها حال ممن؟ حال ممن؟ من الفرس الفرس مشحول ركبة طيب هل يمكن أن تحتمل غيره؟ أم نصا؟ لا يمكن أبدا لان الذي يركض ليس الضمير انما الذي يركض يركب الفرس استعملوا العقل قليلا نحن سهل من اين ياتي الحال, الأخبر من قبل من يأتي الحال. ها نحن قلنا من الفاعل يجيء الحال من الفاعل نصا ومن المفعول به نصا ويجيء الحال ايضا من محتمله اما ان يكون نصا واما ان يكون محتملة. معنى محتمله يحتمل أن تكون الحال من الفاعل ويحتمل أن تكون من المفعول. أعطيكم مثال سابق لقيت عبد الله راكبا راكبنا مقافي الاعراض بسرعه حال ممن؟ حال ولا محتمله كيف محتملة؟ ممكن أن تكون من ماذا؟ من الضمير من الفاعل من الضمير من الفاعل الضمير لقيت فاعل لقيا ويمكن ان تكون ماذا ها هل يمكن ان يصح هل يصح ان يكون حالا منهما معا لا يمكن ابدا لا يمكن لانه لو كان يصح لقلنا ها كما قلنا سابقا راكبين راكبين كذلك مما يجيء الحال به ماذا منه المبتدا المبتدا الخبر, أو الخبر على مذهب السبوي على مذهب السبوي إن السبوي هو الذي قال يجي به ويأتي الحال من الجاري ها من المجرور بالحرف كما قلنا سابقا ويأتي الحال من المجرور بماذا بالمضاف بالمضاف واضح ومثلنا لكم بماذا أي حب احدكم أحدكم أن يأكل الحماхи ميتا ما اين الحال هنا ميتا ميتا حال من ماذا من أخيه؟ ويجيء الحال من المضافين بشرط ولا بدون شرط. أصل يجيء الحال من المضاف ها بشرط ولا بدون شرط بشروط ثلاثة أن يكون اولا المضاف جزءا من المضافين بحال مثل مطوع لأن لحم اخيه ميتا. هل اللحم شيء والميت شيء آخر ولا جزء منه فإن اللحم شيء والميت شيء ولا هو جزء منه جزء منه أن يكون تشيء الحلم باحد بأحد شرق أن يكون المضاف جزء منه بحل مثال اذكرنا أو كالجزء منه جزء منه ذكرنا المثال يحب واحد يطمو أن ياكل يأكل الحناقي ميتا أو أن يكون كالجزء منه في ماذا؟ في صحة لغتي الاستغناء عنه بالمضاف إليه في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه كما قال الله عز وجل ها أعطوه مثال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة هنا يمكن ويصح ها أن نقول ان اتبع ابراهيم حنيفة ان اتبع مله ابراهيم حنيفة في غير القران يمكن ان تقول ان اتبع ابراهيم حنيفا لان مله ابراهيم هو يمره فهمتم فهو لا لا يصح الاستغناء وكالجزء منه في ماذا في صحه الاستغناء عنه بالمضافين يمكن ان تقول ان اتبع ابراهيم حنيفة فحنيف الحال واضح حنيف الحال أو يكون مضاف الشرط الثالث يكون مضاف مما يصح عمله في الحال مما يصح عمله في الحال هذا قال العلماء كمثل اسم المصدر والمصدر وكاسم الفاعل والمصدر وكالحوية إيمان مثلا تقول هذا ضارب مصطفى نايمان هذا ضارب مصطفى ضروني هذا ضارب هن ضارب ويندم ها مجردة مجردة فمن الذي عامل فيه ضارب أعجبني نوم مصطفى مسرعا أعجبني نوم مصطفى ها مسرعا يعني ممكن أن تقول إن فقد واحد من الثلاثة هل يجيء منه الحال؟ الجواب لا لا يمكن ابدا لان الثلاثة ولهذا لماذا قال المبارك ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء عمله اضيف أو مثل جزئه فلا تعيث هذه الشرطة التي ذكرها النحات. ثم له بقول المصنف رحمه الله تعالى نحو, نحو بمعنى مثل يعني على أحد معاني جاء زيدون راكبا فراكب يعني هذا المثال الذي ذكره المصنف اولا فراكبا حال منصوب وإن صاحب الحال هنا زيدون فهو مرفوع ومثل أيضا المصنف واركبت الفرص مسرجا مسرجا حال لماذا من, اللقي... من لقيت عبد الله ولا من من ركب حال منصوب بالفتحه وصاحب الحال ما هو الفرس. الفرس. اه ركبت الفرسه الفرسه ها الفرسه واضح ثم قال وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك من الامثله التي المذكوره ثم ذكر المصنف فهمتم الان اقراوا المصنف انظروها فهمتم ها قل قل الحال اقرا المثل اقرأ عاصم الحال هو الاسم المنصوب, المنصوب المفسر لمن بام من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا في إشكال زيد قل وما أشبه <تصفيق> ولقيت عبد الله <تصفيق> لاحظتم ذكر مثال للصريح ومثالا لغير صريح من الصريح النص الصريح الذي لا يحتمل أين هو النص الصالح ركبت زيد راكبا زيد الراكب وماذا آخر؟ وركبت الفرس مسراجا هذا عاصم مسراجا هذا حال هل من محتمل ولا من صريح من صريح ثم اعطى المثال لقيت عبدالله هذا من ماذا من المحتمل محتمل. طيب لانه يمكن من فعل يمكن من فعل به ثم ماذا قال بعد ذلك وما شاء ذلك ثم قال ولا يكون الحال الا نكره طيب قد يقول القائل الحال عاصم جاء زيد راكبا راكبا كيف يكون الحال معرفه ولا نكره ولا يكون الا نكرا. يا ترى اذا جاء الحال معرفه ماذا نفعل ادخلوا ايها الطلبه الاول فالاول جاء وحده الأول الاول معرفه ولا ها معرفه الاول فالاول جاء زيد وحده وحده معرفة معرفة كيف نحن نقول ولا يكون الحال إلا نكرد؟ فلماذا هنا جاء فماذا نقول؟ قالوا إذا جاء الحال معرفة بنص التعريف يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى التمكين. معنى أدخل الأول في الأول مترتبين. أدخل الأول في الأول في حال كونكم مترتبين. جاء زيد وحده معنى وحده منفردا فنحن نؤوله جاء الجمع الغفير أو الجمع الغفير معنى الجمع الغفير الغفير حال كيف الغفير يكون حال وهو معرفة يعني جميعا جاءوا جميعا يؤول بماذا بجميع جاءوا الجمع الغفير فتكون زائدة لم زائدة جاء زيد وحده معنى وحده وعاصد ها جاء زيد وحده كيف نوله منفردا ولذلك قال مالك والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره فاعتقد تنكيره معنى يعني من ك جاء نحو جاء ها زيد وحده معنى منفرد كوحدك ها. اجتهد ها تنكيره. واضح اذا هذا الاول ولا يكون الحال إلا ايش نكرة. نكرة. ولا يكون الحال الا بعد تمام الكلام ولا يكون الحال الا بعد تمام الكلام معنى بعد تمام الكلام ما هو تمام الكلام افهموني ما معنى تمام الكلام ها انت على الحلقه اصحاب مصطفى نائم ولا يكون الحال الا بعد تمام الكلام ما معنى تمام الكلام عاصم ليس جزءا لا. تمام الكلام ان ياخذ الفعل اكتبه تمام الكلام اكتب ما بك تمام الكلام ان ياخذ الفعل فاعله والمرتدا خبره وهل ما جرى لان الحال كيف هو عمده ولا لا فالله فالله وليس بعمده فلذلك قال ولا يكون الحال الا بعد تمام الكلام ايش معنى هذا الكلام <تصفيق> عاصم ينبغي ان تفهموا هذا لأن يمرون عليه ويظنون انهم قد فهموا هذه العباره وهي ها فهموها فهم سطحيا عاصم ركز معي ولا يكون الحال الا بعد تمام الكلام ايش معنى هذا شنو انا ها انت انصت طيب أن ياخذ الفعل فاعله والمبتدا يعني ما يمكنش يجي الفاعل الحال الا اذا اخذ الفعل فاعل لا يمكن ان تقول جاء راكبا زيد ورح على الاصل يعني الاصل سي اخذ الفعل فاعله والمبتدى خبره جاء زيد الان اخذ الفعل فعله او لا ماذا نقول بعد ذلك يأتي الحال ركبت الفرص اخذ الفعل فاعله و مفعله او لا المتعدي ماذا بقي الحال اذا متى يكون الحال لا يمكن ان يكون الحال الا اذا اخذ الفعل فاعله واخذ المبتدا خبرا واخذ الفعل فاعله و مفعوله ان كان متعديا ويرمه جره لأن الحال فاضلة علش كنا فاضلة مين كمش يتقدم على ماذا؟ على العماد يكون العماد أولا فيمتعس الحال الأول ماذا قلنا؟ ولا يكون الحال إلا لكرة ولا يكون الحال إلا بعد تماني الكلام انت معي ولا لا ماذا فأقولنا؟ ولا يكون الحال إلا, يكون إلا ها ولا يكون أعطيني مثال الحال نكرة المثال زي زي ف... و... وحده وحده وهذا معرفة نكرة ما أقلت أنا معرفة جاء زيد أعطيني مثال نكرة هذا معرفة أنا قلت نكرة لأن أقول معرفة لأنك أنت لا استمعنا قلنا اعطيني حال نكره هذا ماشي اما ادخل الاول في الاول وجاء زيد وحده وهذا معرفه انا قلت اعطيني الحال نكره ها قل سؤال اعطيني الحال نكره جاء زيد نياش قل ارفع صوتك راكب نعم جاء زيد راكب راكب جنيه حال ولا معرفه انت راكب الحال أو المعرفة؟ حال حال إذن علشك تعطيني مثال ديال المعرفة جاء زيد راكباً ركزوا معي جاء زيد راكباً ولا يكون صاحبها صاحب من؟ صاحب من؟ صاحب الحال يعني المتصف بها في المعنى ولا يكون إلا ماذا؟ إلا معرفة هذا كله في الغالب هذا كله في الغالب لأن صاحب الحال كيف هو؟ كالمبتدأ في المعنى هالمبتدأ في المعنى محكوم عليه فلذلك حقه أن يكون معرفا حقه أن يكون معرفا ولكن لا يلتبس بما لا نعت بالحال وإلا التبسا النعت بالحال وقد يأتي صاحبها مكرة مع المسوّق طبعا ها مع المسوّق أو بقلة إذا كان من باب العموم والخصوص أو إلى آخره أو إذا كان التاخير عن الحل كما قال تعالى وما أهلكنا من قرية وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون منذرون ها منذرون هذه ها ها جملة حاليه حال من قرية فجملة لها منذرون حال من ماذا من قرية واضح هذا طيب وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم عرف حديث. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما قياما ما وقع في العالم حال حال من من من الرجال. رجال رجال معرفه ولا نكره فقالوا هذا لانه خرج عن ماذا خرج عن اصله خرج عن اصله يعني احنا ماذا قلنا أن هذا الاصل ولذلك افهموا شيء اقرا الآن كلام المصنف، اقرأ كلام المصنف، لأن هناك الحال يقسمه العلماء إلى أربعة أنواع إما أن تكون الحال المبين للهيئة مثلا كما قال الله عز وجل فخرج منها خائفا كيف هيئته؟ موسى خرج كيف هيئته؟ خائفا وإما أن يكون الحال قسم الثاني أن يكون الحال المؤكدة لصاحبها خائفا شنو هي هيئة؟ فخرج منها حالته كيف هي هيئته كيف هي خائفا واما ان يقول الحال المؤكدان صاحبيه لامن من في الارض كلهم جميعا جميعا ولذلك قالوا في الناس قالوا في, في القاطبه قاطبه وكافه وجميعا هذه كيف تعرض احوالا طرا كذلك طرا وكافه جميعا ومع تعرب احوالا كيفما قد وقع إذن الحال اولى كيف هي المبينه والمؤكدة لصاحبها والمؤكدة قال الزوجان فتبسما حال كونه ضاحكا فتبسم ضاحكا وعاث مصطفى وعاث علي مفسدا وعاث علي مفسد لان العثو هو الفساد فهي مؤكده لعاملها وقد تكون أيضا القسم الرابع مؤكدا لمضمون الجملة زيد أبوك عطوفا زيد أبوك عطوفا ولذلك سبقا قلنا على أن الحال كما يأتي مفردا يأتي أيضا جملة وهذا كله معروف عند العلماء وقلنا أيضا الحال يأتي من ستة أشياء إذا لخصتم هذا يأتي من الفاعل يأتي من الفاعل فخرج منها خائف من أين أتونه أتى للفاعل ويأتي من النائب عن الفاعل ضرب زيد قائما هذا جاء للنائب عن الفاعل ويأتي من المفعول به ركبت الفرس مسرجا ويأتي من الفاعل والمفعول معا يعني أحدهما أو هما معا لقيت عبد الله راكبيني هما معا ويأتي من المجرور بالحرف مررت بفاطمة جالسة ويأتي من المضاف إليه بشرط طبعا إليه مرجعكم جميعا جميعا الذي يعجبني في شرح خالد الازهري أنه يقول وقد يتخلف جميع ذلك هذا الشرط الذي ذكرنا هذا الأصل لكن هذه الشرط قد تتخلف ويخرج على الأصل وقد يتخلف جميع ذلك ثم ذكر فمن تخلف الاشتقاق قوله تعالى فانفروا ثباتي ثبات مكرة أو معنى ثباتي معنى متفرقين هذه حال جاندة متفرقين ومن تخلف الانتقاء قال تعالى هو الحق مصدقا مصدقنا مقرأ في العرب. حال مصدق الحال لكنها لازمة غير منتقلة لازمة غير منتقلة ومن تخلف التفكير جاء زيد وحده معنى وحده منفردا منفردا لابد أن يقدر كما قلنا والحال إن ان عودي فاعتقد تنكيره معنى كوحده كجتهي ايضا ومن تخلف وقوع الحال بعد تمام الكلام ماذا نقول كيف جاء زين اين الحال هنا كيف جاء زين انت اصلا كيف جاء زين اين الحال كيف احسنت ان كيف حال متقدمه على تمام الكلام وقلنا المراد بتمام الكلام هو ان ياخذ الفعل فاعلا والمبتدا خبراء يعني سواء توقف حصول فائده على الحال او لا كما قلنا في قاموا كسالى وكما قلنا ايضا لاعبين لاعبي, لاعبي. واضح هذا طيب هل يمكن ان يقال راكبا جازد هذا فيه كلام واما كيف ان تقدمت نعم ان قدمت كيف على اسم فقبر وان على فعل فحال تعتبر وإن على فعل الفعال تعطى قالوا الا اذا تقدمت على ماليتين اذا تقدمت على, على كان اكس تكون خبر ومن تخل في تعريف صاحب الحال صلى وراءه رجال قياما صاحب الحال كيف هو هنا صاحب الحال هنا لكن. نكره نكره مع ان الاصل لكن في الغالب ولذلك قال ابن مالك ولم ينكر غالباً ذو الحال ولم ينكر غالباً والمراد بصاحب الحال من هو من الحال وصف الله في المعنى أنا طرع عندنا تقول راكباً جاء زيد الراكب؟ أنت تصف زيد في المعنى أنت تصف زيد في المعنى هذا هو الحال اقرأوا المتن الآن وشوفوا وش فيه إشكال اقرأ المتن عاصم ورفع صوتك به لننظر بقي إشكال المنصوب الحال هو, هو الفصله اكثر الحال الاسم المنصوب المفسر لمن بهم بهيئات هيئه وليذا زيدن الراكب اها الفصله اكثر راكبه طيب كتر. أنتم عندما تقرؤون هو الاسم المنصوب المفس المفسر فضله طور لمن سواء كان صريحا او غير صريح المفسر لمن بهما أو استهامه من الهيئات محو ثم مثلا جاء زيد راكبا هذا مثال للصالح ولا لغير الصالح ها للصالح ركب الفرس مسرج هذا مثال للصالح ولا لغير الصالح للصالح ها قل هذا ل... للصالح ولا للمحتمل محتمل, محتمل. احسنتم زيد وما أشبه ذلك بالامثلة وخلدت اذا كان زيد ولا يكون الحال الا ولا يكون الحال إلا نكرة لكن عاصم إذا ورد معرفة ماذا نقول ماذا نفعل جاء زيد وحده ماذا نفعل ها هل تفهمون Army جاء زيد وحده وحده معرفة نحن قلنا ولا يكون الحال قل ماذا قلت ولا يكون الحال إلا نكرة فإذا جاء معرفة ماذا نفعل ماذا نفعل صإن إذا جاء معرفة ماذا نفعل احسنت نؤوله لماذا لا تقول انت نؤوله نؤوله جاء زيد وحده اي قل ارفع صوتك منفردا منفردا طيب ادخل الاول فالاول هذا معرفة ماذا نفعل ايضا ماذا نفعل ماذا نفعل قول نؤوله ماذا نقول مرطبين مرطبين ها زين ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد الكلام. شنو هو تمام الكلام؟ يعني يأخذ الفعل ماذا؟ فعل. فعله, فعلة والممتدان؟ خبره خبرة طبعًا. يعني الحال يمكنش يكون قبل أن قبل يأخذ الفعل فاعله حتى يأخذ الفعل فاعله أنا ذلك يكون لأنه عمدة ولا فضل. الحال. عمدة ولا فضل. فضل. قلت لا تسع في الجوال ركز جيدا و... معرفته. جيد. طيب جاء زيد راكبا أين صاحب حالنا عاصر زيد. زيد لأنه معرفا هذا الأصل في الغارب وقد يكونوا نكيرا كل هذا قد تتخلف زيد وقد يتخلف جميع ذلك والله تعالى أعلمه أحكم هل في إشكال المتن وهل بعدها البيان للبيان في إشكال ها السلام عليكم ورحمة الله ندرك إن شاء الله صلاة المغرب